بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ألم ترين أن نُرِيدُ أَن نَّقْضِيَ عَلَيْكُمْ أَوْ نُخْرِجَكُمْ مِنْ Well, I'm نَنَاسَكَ خَيَ نَثِ لَهِ أَوْ أَن شَذَ Ball. Oh. Oh, God. Vai não ser jacket haven, لَمْ يَكُنْ تَبْتَأَنَ الْقِصَالَ لَمْ لَا ذو ق ولا շ <laughs> ու Oh, િંલે િંમ હંલે હંળ િંળ મંલે મંહંળ ખંલા�ા وأرسلناك للناس رسول 청소� <mí> student <toys> <todic of all>, <aún> well mai My... <تصفيق> مَنْ يُقَيِّرُ الرُّسُلَ لَمَّا قَضَى اللَّهُ منهم بيت صار الله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وهو كلا لم الله وَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَمْ كَانُوا عَنْ آيَاتِنَا غَافِلِينَ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْآيَاتِ غَيْرِ الله ولن <تصفيق> نور تبعتم الشيطان إلا سُنْقُطِ فِي ذِمِّ لِلَّهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ إِنَّا سَنَكْسِك سَنَكْسِك سَنَكْسِك سَنَكْسِك وَحَر عسر الله أن يكف بأبس الذين كفوا والله أششب մենք լավ շա وَكَانَ اللَّهُ